قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنَّ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا أَحَسَّ you feel our fault, when they are from it, they will be afraid of لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولداه سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون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 أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون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 هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هَافِظُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ السَّانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو الذين كفروا لا عن النار ولا, عن ظهورهم ولا هم ينصرون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 Qul mən yəkləəكم bil leyl walnəhər min alr-rahmān bəl hum ən zikr rəbbhəm məğrðun əm ləhətun təmnəʊhətun təmnəʊhəm لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَاصِحِينَ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن ما أتى الأرض من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أُذِرُكُم بالوحي ولا يسمع الصُّم الدعاء إذا ما يُنذر ولَإِمَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 قالوا وجدنا آباءنا لها found قال لقد كنتم أنتم ancestors. في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من ancestors قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 رَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وَأَصْلَحْنَا له زوجا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 وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنًا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً ماتوا واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إلَيْنَا راجعون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 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَ الْحُسْنَاءِ أُلَاءِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلاقىهم الملائكه هذا يومكم الذي كنت تعدون يوما نطوي السماء كطيه السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده